بسم الله الرحمن الرحيم هبت يدى أبي لهم وتهب ما أغدى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب من رأته حمالة الحطب في جيدها حمل من مسد